بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قل الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا نصفه داون تيلا اود ذعليها فيه ام انا التورات ان نسنلقي عليك قولا ثقيلا ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا واذكر اسم رَبِّكَ وتبتل إليه تبتيلا ونكرزنا ربك وتبت إليه تبت إلى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخل وكيلا واصبر على ما يقولون واهذرهم هجرا جميلا واصبر على وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ مَا يُؤْمِنُ بِرَمْلِهِمْ قَمِيلا وَالرُّمِيُّ لدينا إن هدينا أنكالا وزحيما إن هدينا أنكالا وزحيما وطعاما أباً أليماً وطعاماً لا وصى وعلى بآ أليما يوم تنزف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهلاً يَوْمَ نَتَرَىٰ جُوهَرَ الْأَرْضِ هَامِدًا وَالْجِبَالَ أُحِلَّتْ كَالْعِهْنِ كَثِيفٍ رَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ إن رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا, رسولا رسول فعصى في العون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فعصى في العون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف ت تقول إن كفوت يوما يجعل الولد نشبا، فكيف تقول إن كفوت يوما يجعل الولد نشبا السماء؟ فطر به كان وعده مفغولا السماء منفضر به فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف فهو وثُلثه إن ربكَ يعلم أنكَ تقوم أذنا من ثُلثي الليل ونصفه هو وثُلثه وإنص. ويصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ويصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر سَرَ مِنَ الْقُرْآنِ أَلِمَ الَّنْ تُحْصُونَ فَكَتَبَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوهُ مَتَى سَرَ مِنَ الْقُرْآنِ يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فَتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ يَقُولُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ أقيم الصلاة وأتّ الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا، وأقيم الصلاة وأتّ الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور